والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بال والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإلهان خلق الجان من مارج من النار، فبأي آلاء ربك مات كذبان؟ رب المشي عين ورب فبأي؟ ما مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما the A عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلين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 أتعظم أن تفضو من أقطان السماوات والأرض لا تفضون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما صَوْبٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ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 تكئنا على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلام؟ لم يقم منهم قبلهم، لم يقم بأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي ألم إربك ما تكذبان فيهما عينان نظّختان فبأي ألم إربك ما تكذبان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 ومثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال